بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدوه وبشرى للمؤمنين الذين يصمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة غيورون إن من الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا مما لهم ما لهم فهم يعمرون أولئك الذين لهم سوء عدا. وَلَا فِي الْآخِرَةِ مُلْأَثَرٌ وَإِنَّ مَكَلَهُ لَقَوْلُ الْقُرْآنِ لَذُلْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آتِتُ دَارًا سآتيكم منها بقبر أو آتيكم بشهاب قبط لعلكم تصطلون فلما جاءها نبيا أنبورك من, من في النار من في النار ومن حولها وسبحان الله وسبحان الله رب العالمين يا موسى يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألقي قَلَمْ مَا وَاهَتَ تَزْكَرْنَا مَا جَانَ النُّوْ وَاللامُ بِدْرًا وَاللامُ بِدْرًا وَلَمْ يُعَقَّدْ يَا مُتَى لَا تَفَقْ يَا إِنِّي لَا, لا يُطَاعُ لَدَيَّ الْمُحَسَنُ إلا مَنْ ظَلَمَتْهُ مَبَدَّلُهُ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَادَتْهُ إِنَّ فَإِنِّي فَرِنِي غَفُورٌ رَحِيمٌ وَذِكْرٌ يَدُ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ أَمِنْ وَيْرِسُ في تسع آيات إلى فراغن وقومه إنهم كان القوما فاتقين فلغم ما جاءتهم آياتها بمصرة قالوا ها باتح مبين وجحدوا بها والتيطن الكام حُزُنُ ضُلَّ وَأَرْوَى فَأَضُوْكَ إِنَّكَ كَانَ عَابَةُ الْمُكْسِدِينَ وَلَقَدْ أَتَيْنَا دَاوُدَ وَلَقَدْ أَنَا نَعِمَّا وَقَالَ كَمْ بُنِي اللَّهُ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِنَا وورث سليمان دموده وقال يا أيها الناس لما من ينطق الطير وابوتينا ما كل شيء إن ان الله هذا هو القول المبين وَخُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُلُدُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّىٰ إِذَا تَنَاوَلُوا وَادِي النَّمْلِ قَالَ نَمْلَةٌ قالت النملة يا ان يعلم نمل بقره مساكله لا يحلم منكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال وقال ربي اوجهني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وما عملت قال ان ترضى هو وعدني برحمتك واهدني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الضير فقال ما ليبان أره الهدى إن كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا أولا اتبعنه اولا يغني او لا يغني بسلطان الغدوم بالين فما تفور عينهم فقال اقوم بما لا حق به وجدك وجدك من منتبه بنبل يقيم وجدت امرأة من تملكه وأعطي من كل شيء ولها عبد العظيم وجدتها وقومها يفيدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالا فصدهم عن السبيل قوم لا يستهون ألا يستهون لله الذي يخرج الخبا في السماوات والأرض ويعلم ما تكون وما تعلمون ورب العرش العظيم. قال سننظر صدقتهم كنت مئن سابقين. اذهب بكتابي هذا فألقيه اليهم ثم تولوا عنهم فانظر ماذا يَا حَسْبَ لَوْ إِنِّي قُلْ قِيلَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ قَالَ اليوم لما وصفوني اصفوني في امري ما كنت غابتاً نو وانكثا في الشجون قالوا نحن لكم قوة خلديه ديو ولاه اليك فانظري ولاه اليك فانظري ما رأتم ني قال الملوك إذا دخل قرية أفسدوها افسدوها افسدوها وجعلوا وقعدة من ثنا وكمان سيقعون واريدني موصله اليهم بهديه تضاد الغرب فناهره بما يرجع المرسلون فلا سليمان قال من دونني ما أعلم قال من دونني بما لي وما أعلم أَنَّ الْجَمَلَ ضَيْرٌ فَمَا أَنَّ الْجَمَلَ ضَيْرٌ بَلْ أَنْتُمْ تَنبَغِي لَكُمْ تَفْرَحُونَ ارْجِعْ إِلَيْنَا فَلَنَسْقِيَنَّ نَهَرًا بِذُنُودِ اللَّاتِ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَن يَضِلَّ وَلَن يُخْزَىٰ بِالنَّجْمِ بذلة وهم صادرون قال يا أيها الملوين كم يأتيني بعرشيا قبل أن قَالَ مسلمين مِنَ الْجِنِّ من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لطوي أمين قال الأبي عنده عز من التساب أنا آتيك به قبل أن لي يرتدي ليك فرقك فَلَمَّا وَرَاة وَاتَّقُوا وَمَنْ دُونَ الطَّرْ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي قَالَ مَا بَاءِسَ الْفَضْلُ رَبِّي يَمْنُ وَنِعْمِ أَسْكُ وَمَطْقُم وَمَن شَكَرَ فَيَمْنَنُ مَا يَكُونُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ قَالَ لَسْتُ لِمَا أُرِيدُهُ وَلَا تُبْدِئَ تَجْدِى أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَجْدُونَ فَلَمَّا جَاءَ إِلَىٰ عَاكَلَ عَرَفُ كِتَابَتْ قَالُوا لَن نَّهْدِيَهُ وَأُوتِيَ الْعِلْمَ مِن قَبْلُ وَكُنَّا مُنْذِرِينَ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَأْخُذُ مِن دُونِ الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لنا دخل الصرق فلأما رأتها حسبت لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارين قالت رَبِّ إِنِّي وَلَن تُلَقَّى قَالَ رَبُّكَ بِالْحَقِّ وَلَن تُنْزَعَ الْيَوْمَ إِلَّا مَا حُوطِ بِهِ رَبُّكَ إِنَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَلَقَدْ رَآكَ اللَّهُ فَأَذْهَبَكَ فَهَلْ مِن أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يستصمون قال يا قوم لم تتعدلون بالسيئة قبل الحسن لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال قال مع عند الله بل انتم قوم تفكنون وكان في المدينه نزعه رفقي يفسدون في الله ولا يرجعون قالوا تقسموا بالليل نبيتناه وأنه لنبيتناه وأنه لنبيت ثم لما قلنا لواليهم ثم لما قلنا لواليهم ما شهدنا ما غنى غنى ما شهدنا ما غنى وهم لما سرنا ماضوا وهم لا يشعرون فظنوا كيف كان عقبى من ما دم دمرناه مرناهم ان ما دم مرناهم وقومهم بما ولوا إن في ذلك لا أجل لقومه يعلمون ورنجينا الذين آمنوا وكانوا يرتقون ولوطا يصال لقومه أساتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتاتون الرجال شهوتهم من دون النساء بل أنتم قوموا تجهلون فما كان جواب قرده إلا أن قادر ارجوه على نقنهم من قريتكم إنهم أناسي يتطورون فأنجيناه راه له إلا أمراكا قدرناها من الغابرين وأنفرنا عليهم مطارا فساء المنذرين قل الحمد لله قل الحمد لله وسلام على عبادي الذين اصطفى أه الله خير أم ما يشركون أم من خلقت سماوات نَزَّلَ مِن سَمَاءٍ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإلى مهم الله بل هم قوم يعجلون أم من جعل الأرض قرارا وَجَعَلَ, وجعل, وجعل بَيْنَهُمَا الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا فَإِذَا أُنزِلُوا مِنْهَا عَلَىٰ قَوْمٍ بَطَرُوا الْعَيْشَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّ هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْتَ إِلَّا كَذَّابٌ أَمْ من يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون ام من يغييكم في ظلمات الضر والبحث ومن يغتل رياح بشرا بين يدي رحمته اهلا اهلا الله تعالى الله اهلا يشركون ام من يغييكم بَلْ لَعَنُوا وَلَقَتُ مَا يُعِيدُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنْ بِلَمَا وَاللَّهُ إِلَٰهُكُمْ وَرَبُّكُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ قُل لاَ يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ إِلاَّ ادَّعَاءٌ وَلَا يَقُومُونَ بِالْقُرْآنِ وَلَا يَسْمَعُونَ السَّمْعَ كَمَا يَسْمَعُ الْبَشَرُ وَهُمْ فِي أَغْشِيَةٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا طَغَى وَاتَّبَعَ وقال الذين كفروا من كنا ما تراب ايدا خذوا ما هاولوا واذا لقد وعدنا هذا نحن وآباها أباك قبل إن هذا إلا هذا ساقير الأولين قُنْفِرُوا فِي الْأَرْبِقِ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَلَا تَحْزَنَنَّ عَلَيَّ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلِ الْعَذَابُ يكون ردف لكم قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستاجدون وإن ربك لدع قطل على الماء ولكن ما أفكرهم لا يحبون وإن ربك لا لمعن إلا صنور وما يعلون وما من غاية في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن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 فتوكل على الله فتوكل على الله إنك على الحق المبين إن منك لا تتبع الموتى ولا تتبع الأمم الدعاء وما إذا ولو في هذا قوم يعظم إن لا إلا من يؤمن بآياتنا فهو مسلمون وإذا وقع اولوا الالم راقوا جلاله اخرجنا لهم بابا فتم من الله يتكلمون تكلمون من لا تكاهل بآياتها لا ينقلون ويوم نحن من كل أمة فوجا من من يكذب بآياتها فهم يوزع حتى إذا جاء قالا كذبتون بأياتي قالت كذبتون بأياتي ولم تحصوا بها علم أم ما بكم جمجمون ووضع القول عليهم ووضع القول عليهم بما رأوه فهم لا ينطقون لم يروا أن ما جعل الليل يشون فيه وأن ما ربك صراط إما في ذلك لا يجد لقوم يوم القيون ويوم يُظهر بالصور ما جمع في السماوات ومن في الأرض إلا ففدع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل ما توه داخل اليد وترى الجبال تحت مها جامدة تحت مها جامدة وهي تظلوم والتحاب صنع الله الذي يخلق كل شيء إن هو حكيم بما تفعلون. ما فلو خير منها وهم من فدعي يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة وكفت وجوههم في النار هل تجدون إذ إلا ما اومرت ان اخبرت هذه البلدة الذي حرمها ونرى كل شيء وامرت ان اقول من الاسدين وان اتلو القرآن فمن اهتدى ما يغري لنفسه وما مضلف إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَذَرُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِضَائِعٍ مِنَ